واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إلا الله اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتفكننا عن آلهتنا فاتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين மல்லி உக்கும்ர்சில் குவிலகி ஓ கும் கவுன் தருகலூர் استقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم وَدَمّرَ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّ كَنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أُغنيَ عَنهم سَمعُهُم وَلا أَبصارُهُم وَلا أَفئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 بَل ضَلّوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون